الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا في هذه الليله هو الحديث الحادي والثلاث حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا الحديث حديث حسن رواه ابن ماجه يقول اذن سهل ابن سهل يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل والصحابة رضي الله تعالى عنهم من أسرع الناس للعمل دلني على عمل يريدون العمل لا يريدون فقط مجرد العلم يريدون العلم بالعمل دلني على عمل اذا عملته احبني الله هذا هو الاساس مع ان الله جل وعلا يقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفر الله, الله جل وعلا اذا احب عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه يوضع له القبول في الأرض وزد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لو أعطينها ولئن استعاذ به لا أريدها اذا إذا أحبك الله ولكن السؤال اسأل عن الأسباب التي يحبك الله بها هذا الصحابي يقول دلني على عمله إذا عملته احبني الله الانسان كلما اقترب من ربه كلما احبه الله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه لا بد اولا من فعل الواجبات ثم النوافل فلا ليس من المعقول ان يخل الانسان بالواجبات ويأتي للنوافل يكون من المبادرين هذا ليس من المهم أن تراه مخلا بالصلاة ويأتي إلى أمور وهي من المستحبات يحرص عليها كل الحرص وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وتراه من المبادرين في أمور مستحبة هذا الإنسان لم يعرف طريق الله قدم أولا ما أوجب الله عليك ثم تقدم بالذي دعاك إليه ربك من الأمور المستحبة فيجمع الإنسان بين الواجب وبين المستحب أما ان يأتي إلى المستحب ويكون من المبادرين ثم هو في الواجب من المتأخرين هذا لا شك لم يعرف الطريق وأما إذا كان الإنسان من المبادرين في الواجبات ومن المقصرين في المستحبات فهذا أحسن حالا من الأول هذا أحسن حالاً من الأول إذا كان متقدماً في الواجبات ولكنه يكون متاخرا في المستحبات هذا احسن من الاول واحسن منه من تقدم الى الله بالواجبات وادى المستحبات هذا احسن الثلاثه لا شك فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الاخير سابق بالخيرات والثاني مقتصد والأول ظالم لنفسه يقول دلني على عمل إذا عملته أحبني الله الله يحب إي يحب من صفات الله الأشاعر وغيرهم يقولون الله جل وعلا لا يحب ولا يحب لا يحب ولا يحب طيب هذه الأحاديث قالوا لا يحب لأن المحبة رقه في القلب وهذه لا نثبتها لله يقولون طيب نطق بها من نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى والله جل وعلا يقول يحبهم ويحبون إذن الله جل وعلا يحب ويحب يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون إذن هذه صفة ثابتة لله ولا يخالف فيها إلا أهل الزيغ لا يخالف فيها إلا أهل اللهوة من من غيرهم يقول يزهد في الدنيا يقول، فقال إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، هو يريد محبة الله، ويريد في نفس الوقت محبة الناس. قد يقول الإنسان الذي يريد محبة الناس، ألا تؤثر هذه في نيتي؟ نقول لا العبادة. لا بد أن تؤديها لله لا تؤديها لأجل الناس إنما السعي في تقوية الروابط ومحبة الناس هذا أمر مطلوب بل دعان النبي صلى الله عليه وسلم إليه أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم أفش السلام بينكم إذن المحبة مطلوبة شرع مطلوبة منا شرعا والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا فالمسلم يحب أخاه لكنه لا يعمل الطاعة لأجله إنما يعمل الطاعة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يطعمه لوجه الله هذه الأعمال تجعل المحبة في قلوب الناس ممكن المحبة تكون حتى في قلب الكافر تجاهك قد يحبك الكافر إذا اهديته أو تصدقت أو خدمت في شيء قد يحبك لكن أنت كمسلم لا تحب الكافر المسلم لا يحب الكافر لكن الكافر يحبك ممكن ممكن لكن المحبه بين المؤمنين بين المسلمين لكن العباده لا تؤديها بنيه ان يحب فلان لا انت تؤديها لله واذا ادى الانسان لله احبه الناس لأن قلوب العباد بيد الله يجمعها سبحانه فلذلك الطاعات تؤلف القلوب والمعاصي تنثر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم لأن القلب إذا اختلف اختلف الوجه القلب إذا اختلف اختلف معك الوجه لذلك الطاعات التي تكون لله تؤلف وإذا كانت لغير الله وأردتها للناس لا تأتلف عليك قلوب الناس لأن قلوب العباد بيد الله فقدمها لله وانتظر ثوابها فمن ثوابها أن الله جل وعلا يجعل لك محبة الخلق لكن ان تقدم الطاعة لأجل محبة الخلق فهذا لا يجوز إنما الأعمال بالنيات والنية لابد أن تكون لمن لله مخلصين له الدين فدينك من عباده من صدقه من صلاة الى غير ذلك يجب ان تكون لمن لله واما الثمرات فان الله جل وعلا يجعل لك من الدنيا ما لا يخطر لك على بال يجمع عليك قلوب الناس من جعل الهموم هم المعاد كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت فيه الهموم يعني همك قد الناس او ارضاء الناس او منصب او ملك ترضيه ومن تشعبت به الهموم لم يبال له في اي اوديتها هلك إذن لا بد ان تكون امورك لله والا اختل معك الميزان يقول فقال ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد في الدنيا الزهد كما يقول الإمام أحمد يكون في أمور أولا ترك الحرام من ترك الحرام فهو زاهد الذي يترك الربع وهو يعلم أن فيه وفيه من ها المال ولكن يتركه هذا ما هذا زاهد يقول ترك الحرام من الزهد وترك فضول الكلام أو فضول الأشياء عموما من الزهد الثالث ترك ما يشغلك عن الله في أمور تشغلك عن الله مثلا فيه مجلس هذه مجلس حديث ومجلس علم اذا وجدت ان ذاك يشغلك عن هذا وتركته وجئت فانت ايش من الزاهدين ولكن اذا تركت هذا وذهبت الى ذاك هذا ايش هذا فيه نقص فيه زهدك الزهد ان تاخذ الدنيا من وجهها الحلال وتقف عند حدود الله وتضع ما أخذت منها فيما أحله الله هذا الزهد وليس الزهد أن يأتي الإنسان إلى أمور أحلها الله ويمنع نفسه من فهد ولا يظهر نعم الله عليه لا في لباسه ولا في مأكله ولا في مركبه هذا ليس من الزهد وأشد من هذا أن يحرم هذه الأشياء الزهد اذا ترك ما لا ينفع في الآخرة فالزهد الإنسان إذا ترك الحرام فهذا من الزهدين يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس إذا كان الإنسان يسأل الناس ويريد أو يسأل يأخذ ما بين أيديهم الناس في اليوم الأول ممكن تعطيك والثاني ثلاث ثم إذا رأوك في مكان انصرفوا إلى مكان آخر لأن الناس إذا سألتهم في المرة الأولى ممكن لكن تكثر وتكرر لا شك أن الناس تمل والناس تمل منك ومن أفعالك وليس هذا من الدين وليس هذا من الزوت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة ألا يسأل الناس شيئا مع أنه ممكن أن تسأل في أمور ممكن لكن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا فكان يقع سوت أحدهم ولا يطلب من أخيه أن يناولهم هذا من التمام لكن الزهد الذي يكون منك تجاه اذا كان فيه طلب متكرر وتشعر ان الرجل ممكن في يوم من الايام يمل لابد لا بد ايش انت واشد من هذا ان يقع في قلبك الحسد لما عنده من نعمه المال يحسد عليه فيقع في قلبك أنه كذا وكذا أنا لما لا يكون عندي وفيه وفيه لما لا يكون عندي ومعه من الأصحاب ومعه من الخير لما لا يكون عندي هذا لا شك أشد وهذا هو الحسد وحقيقة الزهد الرضا والقناعة الرضا بالذي أعطاك وتقنع بالذي جعله الله بين يديك هذا الإنسان الذي دخل قلبه الحسد لا شك أنه في الحقيقة لم يرضى ولو رضي بما أعطاه الله جل وعلا لما دخل في قلبه الحسد والحسد أن تتمنى زوال النحلة من أخيك وتأتيك أما إذا تمنى الإنسان من غير أن يتمنى زوالها منه فلا مات الزهد لا تمدن عينيك لما أعطاه الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منه قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتيه قارون إنه لذو حظ قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير يعني ما أعطاكم الله من علم ودين خير من هذا لألم خير لأن هذا الذي سيبقى هو ذاك الذي سيفلق لذلك الدنيا كما يقول السلف هي يعني حالها كحال الثلج اذا وضع في الشمس يذوب مع الوقت الدنيا هكذا عمرك يذوب وانت لا تشعر لذلك الله جل وعلا يقول ما عندكم ينفذ انتهيكم وما عند الله باب والله وعده صلى الله عليه وسلم وبارك الان